مَلَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا شَفِيعَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تعدون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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بيا خرس جذو وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُنَّ نَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُ عذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِبُونَ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات رَبِّهِ ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 قوارير من فضة قدرها تقديرا ويُسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم والدار مخلدون إذا رأيتم حسبتهم لقل أم وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ فِي يَوْمِ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فضة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 يدخل من يشاء في رحمتي، والظالمين عد لهم عذابا أليما. الله أكبر.